قبل هذا أوثارة من علم إن كنتم صادقين ومن ضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن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 ولرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم بي وشهد شاهد وشهد شاهد من بني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 وَمَنْ قَبْلِهِ كِتَابٌ مُوسَى إِمَامًا وَرَحْمَةٌ وَهَذَا كِتَابٌ مُصَدِّقٌ لِسَانٍ عَرَبِيٍّ لِتُنذِرَ الَّذِينَ وَلَمُ وَبُشْرَى لِالْمُحْسِنِينَ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثم 119. وما استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون 110. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون ووصينا ووصين الإنسان بوالديه حسنا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ قَالَ وبلغ أربعين سنة قال رب أوزعني, أوزعني أنشكر نعمتك التي نعمت علي وعلى والدي وانا اعمل صالحا ترضى وانا اعمل صالحا ترضى واصلح لي في ذريتي واصلح لي في ذريتي اني تبت اليك وانني من المسلمين اول الذين يتقبل عنهم أحسن ما عملوا ويتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يعدون والذي قال لوالدينه أف لكما تعدان لي انخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك وهما يستغيثان الله ويلك امن, الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ماذا 119. أولئك الذين حق عليهم القول في امم قد خلت من قبلهم من الجن والنس إنهم كانوا خاسرين ولكل درجات مما عملوا ولنوفيهم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 وَاذْكُرَ خَاعَادِنِ ذَنْذَرَ قَوْمَهُ بِلَحْقَافِ وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهِ إِنِّيَ أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِتَافِكَنَا عَنَا فاتنا بما تعذنا إن كنت من الصادقين قال إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به ولكني ما به قوما فلما راوه عارضا مستقبل اوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو وما استعجلتم به ريح فيها عذاب نليم تدمر كل شيء 119. وَلَقَدْ مَكَّنَّا لا فِي مَا مَسَاكِنَهُمْ كَذَلِكَ نَجْزِي الْقَوْمَ الْمُجْرِمِينَ وَلَقَدْ مَكَّنَّا فِي مَا إِمَّ وَجَعَلنا لَهُم سَمعاً وَأَبصاراً وَأَفئِدَةً فَمَا أَوْءَاهُ عَن سَمعِهِم وَلا أَبصارِهِم وَلَا أَفئِدَتِهِم مِّن شَيْءٍ إِذْ كَانُوا إِذْ كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ وَبِهِمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ وَلَقَدْ أَحْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَى وَصَرَّفْنَا لَايَاتٍ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فَلَوْلاَ نَصْرَهُمُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضرواه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا قومهم قالوا يا قومنا اننا سمعنا كتابا انزل من بعد موسى مصدقا مصدقا لما بين يديه يهدي الى الحق والى طريق مستقيم يا قومنا اجيبوا داعي الله و يذلكم من ذنوبكم ويجلكم ومن لا يجبر دعيا الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه. لم ولم يرون الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموت بلا 118. الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفون فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا لا ساعة من نهار بلاهم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا من الصالحات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 كَذٰلِكَ يَضْرِبُ اللّٰهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ فَإِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّىٰٓ اِذَآ اَثْخَنْتُمُوْهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَإِنَّمَا مَن نَّمَّ بَعْدُ وَإِنَّ مَا فِى وإما فذاء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لن تصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قاتموا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم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 ان الله مولى الذين امنوا وان الكافرين لا مولى لهم ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار والذين كفروا يتمتعون وياكلون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 املي واتبع اهواء او مثل التي وعد المتقون فيها انهار من ماء غير آسن وانهار من لبن وانهار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 طاع امراؤهم ومنهم من يستمع اليك حتى اذا خرجوا من عندك قالوا للذين هموت العلم ماذا قال انفا الَّذِينَ طَبَعَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقْوَاهُمْ فَهَل يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ فَإِنَّ لَوْمٌ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ فاعْلَمَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَسْتَغْفِرُ لِذَنبِي وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مُتَقَلَّبَكُمْ وَمَثْوَاكُمْ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا منه لولا نزلت سورة فإذا نزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرضى ينظرون, ينظرون إليك نظر المرشِّي عليه من الموت فأولالهم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 الذين لعنهم الله فأصمهم وأعماء بصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب نقفالها إن الذين ارتدوا على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 وَشَاقُوا الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَى لَيَضُرُّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيُحْبِطُ أَعْمَالَهُمْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا تُبِطِلُونَ ما لكم ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا السَّلْمِ الى السلم وانتم لاعلمون والله معكم ولينيركم إنما الحياة الدنيا لعب ولهم وإن تؤمنوا وتتقوا يوتكم أجوركم ولا يسألكم اموالكم ان يسألكمها فيحفكم تبخلوا ويخرج ضوانكم ها أنتم ها في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم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 تجري من تحتها لنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوءِ عَلَيْهِمْ تَائِلَةُ السَّوءِ وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَذَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا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 بل كان الله بما تعملون خبيرا بل ظننتموا ان لن ينقلب الرسول والمؤمنون الى اهليهم ابدا وزين ذلك في قلوبكم وَزُيِّنَ ذَلِكَ فِي قُلُوبِكُمْ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّنُؤِ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُورًا وَمَنْ لَمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَبْنَا لِلْكَفِرِينَ سَعِيرًا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 قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم لبأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يوتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قَبْلُ يُعَذِّبُكُم عَذَابًا لِيمًا لَيْسَ عَلَى لَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى لَعْرَجٍ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ نُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَن يَتَوَلَّ وَعَذَابُنَا لِيمًا صدق الله العظيم